بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله حمد يليق بجلاله وكبريائه وعظمته التي لا تطيقها العقول والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا هو اللقاء السابع والستون في مادة النحو وسبق في الدرس الماضي الكلام على التابع الرابع وهو البدل وبينا البدل لغه والبدل اصطلاحا كما بينا انواع البدل وعرفنا كل نوع وعرفنا كل نوع ثم ذكرنا ايضا بعض الامثله وأن هناك المبدل منه في نيه الطرح كما ذكرنا أن الأنثلة تصل إلى ماذا؟ إلى نيف وستين صورة كما ذكرنا سابقا واليوم مع قول المصنف رحمه الله تعالى باب منصوبات الأسماء ثم قال المصنف المنصوبات خمسة عشر وركزوا هنا المصنف جعلها خمسة عشر وهي أكثر ثم قالوا أي المفعول به بدأ بالمفعول به والمصدر وضف الزمان لابد أن يكون بين أيديكم المثل واضح وضف الزمان وضف المكان وجعل ضف الزمان نوعا وضف المكان نوعا كنسية إن شاء الله والحال والتمييز والمستثنى وإسم لا والمنادى والمفعول لاجله او من اجله والمفعول معه وخبر كان واخواتها واسم ان واخواتها والتابع للمنصوب وهو اربعه اربعه اشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل هذا هو كلام المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم المصنف على مرفوعات الاسماء اجمالا وتفصيلا شرع الان في الكلام على منصوبات الاسماء اجمالا وتفصيلا وقد سبق ان قلنا لكم ان اهل العلم يتكلمون على الشيء اجمالا ليتفرغوا للكلام عليه ماذا تفصيلا هذه عادتهم وضع مثال ذلك أن ينكر الشيء اجمالا ليتفرغوا إلى ما الكلام فيه تفصيلا المصنف ماذا قال ماذا فعل هل ذهب على هذا النهج الذي نهجه المح يعني المحدثون ونهجه النحات ونهجه الفقهاء ونهجه يعني بعضهم المصنف نوع نوع يعني في المرفوعات ماذا قال؟ باب مرفوعات الأسماع وذكرها إجمالا دون أن يعرفها ودون أن يذكر تقسيماتها ودون أن يذكر إنما اقتصر على المثال فأنتم هذا؟ طيب في المنصوبات ماذا فعل؟ المنصوبات ذكرها تعدادا خمسة عشر واحد اثنين ثلاث اربع خمسة إلى خمسة عشر لم يتوسع فيه ذكر ما قيل في كل نوع من هذه الأنواع الخمسة عشر واضح؟ إذن صار معهم على هذا النهج لكنه جمع بين الحسنيين كيف؟ لأنه في بعض الأحيان يذكر الشيء إجمال مهلو الكثير ثم يذكره تفصيلا مثلا يقول باب منصوبات الاسماء ثم قال المنصوبات خمسة عشر ثم ذكر المنصب الأول المفعول به ثم ذكر الثاني والثالث والرابع وذكر المنصوبات خمسة عشر لكن ثم بعد ذلك سيأتي الآن يفصل يبدأ بالمفعول به ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى يأتي عليه ما جميعا فهمتم هذا هذه الطريقة معروفة عند علماء النحو وعند غيرهم وعند غيره بل نهج حتى بعض الفقهاء والمحدثين بعض الفقهاء والمحدثين ركزوا معي جيد المصنف ماذا فعل؟ جمع بين الحسني طارئا يذكر الشيء تفصيلا ثم يذكر يتكلم عليه إجمالا اين فعل هذا ها ذكر الشيء تفصيلا فصل فيه ثم ذكر إيش ذكروا إجمالاً كانه تلخيص وتحصيل لما فصله في الباب السابق اين هذا ها باب ايش باب المنصوب احسنت باب باب معرفه علامات الاعراب باب معرفه علامات الاعراب ماذا فعل فصل ولا اجمل فصل وان اجمل فصل احسنت صهيب الا رمى من غير رام فهمت افعلوا هذا افهموا هذا جيدا اما أن يذكروا الشيء اجمالا ليتفرغ ثم يذكرون ايضا ما ذكر اجمالا يذكرونه تفصيلا وإما ان يعكسوا كما فعل المصنف يذكرون الشيء مفرغا ثم مجملا باب أه باب على علام معرفه علامات الاعراب تكلم عليها المصنف تفصيلا ثم قال فصل هذا فصل تحصيل لما سبق فهو إجمال فهو إجمال ولذلك قل من يفعل هذا لذلك قال العلماء إن ابن آج الروم جامع بين طريقتين وبين حسنين ورحلطين هذا إذن الآن سنبدأ به المنصوب الأول ما هو المنصوب الاول الذي ذكره المصنف هنا المفعول به المفعول به قال المنصوبات خمسه والمنصوبات هنا ما المراد بها اصل منصوبات إنما انما منصوبتش لأن منصوبات افعال سبقت الان منصوبات الاسماء كانه قال باب منصوبات الاسماء باب منصوبات الاسماء وهذه التراجم سبق اعرابها لا أريد أن اعيد إعرابها إما خبر لمبتدا المحذوف أو مبتدا لخبر المحذوف أو خبر لمبتدا ما قبله أو مبتدا خبر ما ما قبله ما بعده ثم إلى آخره مفعول بفعل محذوف إما أيضا مجرور على على المجاورة وإما اسم فعل وإما كلام طويل في المساله لا يهمون الآن لأنه السبب والحكم واحد في كل التراجم سواء كان في النحو أو في الفقه أو في المصطلح أو في علم الحديث أو في علم التفسير في كل الفنون لذلك قال المصنف باب المنصوبات ما المراد بمنصوباتنا منصوبات يش؟ منصوبات الأسماء أما منصوبة الأفعال أين سبقت؟ سبقت في باب الأفعال. الأفعال حيث قال في الفعل المضارع ويستمر على رفضها كذا حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فينزمه كما سبقنا بينا لكم والنواصب ينصب عشرات ثم قسمناها إلى ما ينصب بنفسه وما ينصب بأن مضمرة وجوبا وما ينصب بأن مضمرة جوازا واضح هذا الآن كلامه على ماذا على منصوبات الأسماء على منصوبات الأسماء وقد اختلف العلماء لماذا قدم منصوبات الأفعال على منصوبات الأسماء مع أن الاسماء يدل على العلو والارتفاع فهو مقدم وحتى الحديث عليه مقدر فلماذا؟ يعني ذكروا كلام طويلة وهذا في الحقيقة حسب نظري هذه مسألة اجتيابية فقط أما ما ذكروا من تعليلات فلا تنبني على شيء ولا ينبني على شيء واضح؟ فإذن قال خمسة عشر عند التدقيق نجد وأكثر هو قال خمسة عشر لكن إذا نظرنا إلى كل ما ذكر في قوله باب منصوبة الأسماء فستكون سبعة عشر سبعة عشر ولا ربما أكثر كمن سياته إن شاء الله ثم قال هي وهي الأول يعني الآن سيتكلم على القسم الأول من المنصوبات ما هو المفعول به المفعول به، ثم المفعول به كما سيأتينا إن شاء الله ما هو سيأتي تعرفه لا لا نسبق الأحداث. اعطيني مثالا ضربت زيدا أكلت التفاحة ضربت فعل وفاعل زيدا مفعول به مفعول به التفاحة أكلت فعل وفاعل التفاحة مفعول به يعني وقع عليها فعل فاعل. ال المنصوب الثاني المصدر المصدر والمصدر كما سيأتي إن شاء الله هو المفعول المطلق المفعول المطلق وسيأتي تعريفه وما قيل فيه تقول نام أو قام ها محمد قيام نام محمد إما ان يكون للتوكيد ها أو للنوع أو للعدد كما سيأتي إن شاء الله توكيد أو نوعا يبينوا أو عدد وهذا سيأتيكم إن شاء الله فإذا المصدر قام محمد قياما قام فعل الله منها الفتح محمد ما مقاف الاعراب مفعول به قياما ما هو ها. مصدر مصدر وهذا وافق وافقت حروفه حروف في عليه كنسياته إن شاء الله لأن حروف القيام هي حروف قام قياما هي حروفها هي نفسها وارح كنسياته إن شاء الله الناصر الثالث ما هو الظرف وركزونا المصنف جعل ضف الزمن قسما وضف المكان قسما آخر مثلا صمت يوما صمت يوم. واتقوا يوما واتقوا يوما اتقوا في الوفاية يوما ما موقع في العرب. ها ما موقع في العرب. واتقوا يوما لان لاحظتم هنا ذكر ايش هو في الاعم هنا مفعول به وليس مفعول فيه افهم هذا تقول صمت يوم الاثنين صمت يوم الخميس لان الظرف هنا يكون قد ضمن معنى فيه فاذا لم يضم معنى فيه في الغالب يكون مفعول به واتقوا يوما مش واتقوا في يومين ها اما صمت يوم الخميس صمت في, في ماذا في يوم الخميس فاذا جاء منكر كما هنا واتقوا يوما ما موقع يوما في الاعراب ها به لكن اذا قلت صمت يوما يوما اختلف فيها العلماء هل هي مثل واتقوا يوما ام لها حكم اخر فكثير من العلماء قالوا ايش قالوا واتقوا يوما قالوا واتقوا يوما مفعول به وينرجح بعضهم ايضا انه مفعول فيه ولكنه الصحيح ان يقال صمت في يومي اذا كان مضافا لان الظروف الأصل فيها أن تكون الاصل في الغالب الاصل غالب ان تكون مضافه كما سياتي ان شاء الله واتقوا يوما مفعول به صمت يوم الاثنين صمت فعل وفاعل يوم ما مقام الإحرام مفعول مفعول فيه وهذا يسمى ظرف الزمن لأن ظرف الزمن تقول له ظرف الزمن من ناحية المعنى وسياتي التقسيم أيضا والفرق بين ظرف الزمن واسم الزمن وظرف المكان واسم مكان ولما سمي مفعولا فيه على الاطلاق سواء كان ظرف زمان او ظرف مكان فصمت يوما صمت صمت في الوفعل يوم, يوم, يوم الخميس او يوم الاثنين يوما ما موقع الاعراب انت مفعول فيه وهذا ظرف مكان ولا ظرف زمان يوما ظرف مكان ولا ظرف زمان ما بلك تكلم ظرف مكان ولا ظرف زمان ظرف زمان قلها ظرف زمان طيب ثم ذكر أيضا ظرف المكان فتقول جلست أمام الشيخي جلست أمام الشيخي جلست في الوفاعي أمام ما وقع في العرب ظرف مكان ظرف مكان, مكان. أجب لماذا تنظر إليه أجب لعرفناك قد فهمت أجب لفظ المكان جلست في مكان بجنب الامام كني قلت جلست في مكان بجنب الامام جلست امام الامام امام الشيخ واضح امام مضاف الشيخ مضاف يوم الخ... يوم الاثنين صمت يوم الاثنين لفظ زمان يوم مضاف الاثنين مضاف واضح طيب لأن الظروف كما سيأتي إن شاء الله وكل ما, وكل ما يوجد بعد الظرف فإنه مجرور بغير خلفي فهلتم هذا؟ وكل ما يوجد بعد الظرف فإنه مجرور بدون خلفي الناصر الرابع الحال وقد سبق ان لكم يعني طبعا في غير هذه الدورة أن الحال يبين ماذا؟ ها ركزوا معي يبين ماذا؟ ذات ام الهيئه ها الحال ماذا يبين ماذا يفسر من بان من الهيئات ولا من الذوات الحال الهيئه جاء زيد كيف جاء ماشيا دخل الطلبه المدرسه ما كيف دخل وحدانا اذ لابد ان تعرف كيف الهيئه التي جاء عليها وكيف هي الهيئه التي دخل بها المدرسة ثم قال التنييز التنييز اشتريت عشرين هذه عشرين فيها إبهام لا ندن عشرين كتابا ام عشرين إيماء ام عشرين خبزة ها؟ ام عشرين قلما فإذا نرفع الإبهام بماذا؟ بالتنييز وسيأتي إن شاء الله أسماؤه وتعريفه وأنواعه اشتريت عشرين نعجه نعجه ما موقعه في الإعراب تمييز ثم ذكر الناصر السادس هو المستثنى وقد سبق ان قلنا بأن الاستثناء أيضا سواء كان الكلام تاما موجبا يعني واحد لا هو جعله قسمين ولكن هناك من جعلوا قسم واحد وهذا هو الصحيح اما ان يكون تاما ذكر فيه ايش مجمل تاما لم يعني لم يكون لم ينفع. قام القوم الا ايش الا زيدا قام القوم الا زيدا قام فعل ماض من فتح القوم فاعل الا اداه ايش اداه استفنا زيد منصوب على ماذا منصوب على ماذا؟ على الاستثناء، على الاستثناء، مش على المستثنى، نقول على الاستثناء، طال كذلك ما قام القوم هنا كم يجوز؟ قام القوم الا زيدا هل يجوز الا زيدون؟ هل يجوز الا؟ قام غائب مفعول، تام قام القوم الا زيدا، هل يجوز الا زيدون ولا لا؟ ها لا يجوز ما قام القوم إلا زيدا كم يجوز هنا وجهان الوجه الأوليش هو النص على الاستثناء والثاني النص على ماذا على, على البدلية على البدلية تقول ما قام القوم إلا زيدا إلا زيدا وهذا سينتيكم إن شاء الله ثم ذكر السابع وهو اسم لا المصرم تكلم على لا نفي للجنس وليس للوحدة لأن سبقا قلت لكم في غير هذه المرحلة ايضا ماذا قلت؟ قلت لأننا عندنا النفي إما أن يكون للجنس وإما أن يكون إيش؟ للوحدة تقول ذهبت إلى المسجد أعطيتكم مثالا ذهبت المسجد لتنان. قلت هل في المسجد أحد؟ ماذا قال لك؟ ماذا قال لك؟ لا رجل في المسجد الله في الأول قال لك لا رجل في المسجد فذهبت إلى المسجد ولم تجد أحدا فحمد الله لأنك ستنام مرتاحا ثم مرة أخرى التقى بك قال هل في المسجد أحد ماذا قلت له لا رجل في المسجد فارح أنه سيرتح فلما ذهب وجد المسجد ممتلئ بالرجال فلما التقى بك قال لي ماذا كذبت عليه ماذا تقول له أنت تقول له انا في الاول نفيت الجنس رائحه الرجال لا توجد في المسجد لا رجل لكن عندما قلت لك لا رجل واحد نفيت واحد واحد غير موجود لكن المئات او العشرات او الالاف موجود فهمتم هذا ولذلك لا رجل في المجد كنسيه ان شاء الله تعمل عملاء لا نافيا للجنس رجل اسمها بن عالفتح في المسجد جرم جرم متعلق بنحذوف خبر لا رجل موجود في المسجد واضح هذا طيب ثم عندنا المنادى المنادى ايضا سياتي وسياتي ما قيل فيه وسياتي حتى أحرفه يا عاصم او عاصم يا عاصم اجتهد يا طالب العلم استيقظ يا مصطفى استيقظ من النوم فإذا هنا حرف ندا، فهذا الحرف ناب ما ناب دعوه كأنك تدعوه استيقظ يا عمر ها فهذا ندا كذلك ذكر التاسع والمفعول إما من أجله أو لأجله المفعول من أجله تقول قمت شكرا لربي ماذا تقول تقول قام مصطفى يصلي شكرا شكرا لأجل الشكر فهنا ايش مفعول ياش مفعول من اجله شكرا لربه يصلي من أجله ها؟ الشكر لربه وعندنا ايضا مفعول معه طبعا في صور كما سياتيكم ان شاء الله استوى الماء والخشبته يعني مع الخشبة جاء الماء متساوي مع الخشبة وسأتي في الصور التي سرت والطريقة اي مع الطريق فالواه هنا بمعنى ايش بمعنى ما سرت والطريقة اي مع الطريق ثم ذكر الحادي عشر وهو خبر كان خبر كان كيف يكون مرفوع ولا مجرور خبر كان منصر أحسنتم ثم ذكر أيضا مثلا وكان الله كان وكان الله غفورا رحيما ها كان في عمار ناقص لماذا قلنا إنه ناقص كما سيأتي إن شاء الله لماذا قلنا ناقص ها بل هذا سبق لماذا قلنا إنه ناقص عندنا كان الفعل إيمان يكون ناقصاً وإيمان يكون تاماً ناقص لماذا؟ سبقاً قلنا الناقص هو الذي لا يكتفي بالمفعول كان الله ظهر المعنى ولا لا؟ لا إذا, إذا كان لا يكتفي بالمفعول ماذا نسميه؟ ناقص. ناقصاً وإذا كان يقتصر على المرفوع ماذا نسميه؟ تاماً تاماً ركز جيداً وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقصه وإن كان ذو عسرة وإن وجد هنا كان تاما ولا ناقصة تاما لأن عندها فاعل لا ترفع الاسم إنما ترفع الفاعل من كان من كن ثلاث من كنا فيه من وجدنا فيه فكان هنا كذا تام ولا ناقصه تامه تام واضح وان واخواتها واسماء ان واخواتها ابن زيد قائم او لقائم ان حرف توكيد ونصب زيد ايش اسمها قائم خبر هذه كم الان ثم قال والتابع للمنصوب وهو اربعه اشياء ذكر الثاني عشر وهو النعت قد يقول قائل النعت سبق لنا توابع سبقت سبقت في باب الرفع سبقت في باب الرفع اما الان عندنا باب يش المنصوبات باب المنصوبات ام باب المرفوعات سبق في المرفوعات كنا نقول جاء زيد العاقل جاء زيد الفاضل جاء زيد العالم اما الان جاء مصطفى رأيت مصطفى النائم ها فالنائم هو نعت ولكن منصوب واضح هذا هذا حالة نصب يعني في السابق كان حالة رفع والآن حالة نصب إذن هذه الصورة الثانية ثانية عشر والصورة الثانية عشر العطف كذلك العطف سبق لنا في حالة يش، في حالة ترف، جاء زيد وعمر، جاء زيد ثم عمر، جاء زيد بل عمر، جاء زيد لكن عمر، جاء زيد حتى على. هذه في حالة يش، في حالة الرف. الآن عندنا حالة النص، رأيت زيدا وعمر، ها، رأيت زيدا وعمر. الرابعة التوكيد، التوكيد لنخرج منه كل مرة نذكر لكم. ما المقصود به؟ عندما نقول نعت، ضف له وصفاً قل النعت المنصوب والعطف المنصوب والتوكيد المنصوب. تقول رأيت محمدا نفسه، فنفسه توكيد في حالة النصب. عينه، ها الخامس عشر البدل. والبدل سبق في الدرس الماضي ولكن كان في حالة يش في حالة الرف أما هذه حالة النصب من أنواع البدل وهي كثيرة أنواع كثيرة مثلا قلنا أكلت التفاحة نصفها أكلت الرغيفة نصفه أو ثلثه أو ربعه هذا في حالة النصب ولا في حالة الرف في حالة النصب هنا إذا تأملنا فهي في الحقيقة سبعة عشرة وليس كما قال المصنف لأن المصنف جعل ظرف الزمان وظرف المكان كيف جعلهما؟ ها مصطفى جعلهما نوعا واحدة جعل مصنف عندما قال خمسة عشرة لأنه جعل ظرف الزمان وظرف المكان كم جعله؟ نوعا واحدا وجعل خبر كان وإسم ان وأخواتها نوعا واحدا فإذن هي كان خمسة عشر لكن إذا جعلنا ظرف الزمان نوعا وظرف المكان نوعا وخبر كان نوعا وإسم ان نوعا كم يكون المجموع ها كم يكون المجموع وقال خمسة عشر لكونه جعل ظرف الزمن وظرف المكان نوعا واحدا هذا هو الراجح وجعل خبر كان والخواتيا واسم نوعا واحدا فاذا جعلنا ظرف الزمن نوعا يكون كم ستة عشر وإلى جعلنا كان خبر كان والخواتيا نوعا واسم النواة نوعا كم المجموع 7 عشر عشرة عشر لكن هناك سؤال، المصنف رحمه الله تعالى، هل ذكر كل المنصوبات عندما ذكر خبر كان وذكر اسمه النواة خواتيا، وأغفل من النواسخ ظنوا خواتيا، لماذا؟ من يجيب لو جاء لماذا أغفل؟ لأن النواسخ كم هي؟ سبق قلنا النواسخ، لكن تقسم إلى, إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يرفع الأول وينصب الثاني، القسم الثاني ينصب الأول ويرفع الثاني، القسم الثالث ينصبه معا ينصب المفعول الأول والمفعول الثاني. أما تذكرت أما تذكرت؟ ها؟ كانوا أخواتها، أو كانوا أخواتها، وإن أخواتها، وظنتموا أخواتها، كانوا ماذا تفعل؟ وتنصبه الثاني إنه وأخواته ظلمت وأخواته تنصبهما معا الأول ماذا يسمى مفعول أول والثاني مفعول الثاني لماذا المصنف ذكر خبر كان وأخواته لأنه من صوب وإس وإسم إنه وأخواته لأنه من صوب وأغفل مفعولي ظلمت لماذا؟ ها ها عليها الجواب عليها جائزة يا مصطفى ها حتى انتقي عليها جائزة طب ظننت من أخوتك لا ظننت مش من أخوتك أنا ظننت ليست من أخوتك أنا هي من نواسخ نعم من القسم الثالث لكن لماذا أغفلها المصنف؟ ولم يذكرها في المنصوبات مع خبر كانوا أخواتيها واسمنا وأخواتيها. ها لماذا؟ الإخوة أجابوا؟ ها؟ يلا حتى الإخوة إذا أجابوا في الغرفة لهم جائزه نعم هم يدخلوا لجوجل؟ يدخلوا لجوجل وإذا يدخلوا يمشيون الشيخ جوجل ما الجواب الجواب هذا ها الجواب الجواب الجواب الجواب الجواب الجواب السؤال الجواب الجواب السؤال ذكر الجواب كانوا الجواب وذكر اسم الجواب الجواب الجواب الجواب يذكر الجواب الجواب الجواب الجواب هذا الجواب الجواب الجواب فهمتوا؟ فهمتوا؟ الجواب لان مفعولي ضمنت واخواتها داخل في مطلق المفعول داخل في مطلق المفعول او يقال لانه ذكرهما في المرفوعات ذكرهما مفعول والصحيح يقال داخل في مطلق المفعول فهي داخل في مطلق المفعول ها فاذا عندما ذكر المفعول أول منصوب ما هو المفعول به فإذن دخل فيه إيش؟ دخل في ظننتوا وأخواتهم دخل في إيه؟ ظننتوا وأخواتهم فهمتم؟ فهمتم لا لا؟ طيب على كل الكلام سبق لكم على خبر كان وسبق لكم على اسم إنه وأخواتها وعلى مفعولي ظننت اخواتها ولا نعيد ما سبق لأن نريد ان كما سبق لنا التوابع التوابع الأربع وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل وسبقت بقية المنصوبات والآن إن شاء الله سنتكلم على المنصوبات على الترطيب كما ذكرها المصنف في باب المنصوبات اول ما ذكر المصنف ما هو ها في المنصوبات ماذا فعل ذكر المفعول به فلهذا قال المصنف باب المفعول به ثم قال وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل نحو قولك المت بين يدك نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرصه وهو قسماني ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره وقد تقدم ذكره في مواضع كما سبق الفاعل في النائب في المرتدى والخبر ها؟ والمضمر قسماني متصل ومنفصل فالمتصل اثنا عشر وهي الآن المنصب ضربني ضربني وضربنا وضربك ضربني المتكلم وحده ضربنا للمتكلم وحده او المعظم نفسه او معه غيره افهموا ضربني لمن المتكلم وحده ضربنا قد يكون وحده ولكنه يعظم نفسه وهذا التعظيم حقيقي ولا ادعائي ادعائي لكن ربنا عز وجل يقول ونريد ونريد ان نمن ان اعطيناك الكوثر هذا تعظيم حقيقي ولا دعاء حقيقي هذا حقيقي في حكم البشر دعاء ولذلك إذا أردنا أن نذكر ضميرا في النصب إما للمتكلم وحده والمعظم نفسه أو معه غيره ضربنا يحتمل يكون معه آخرون ضربنا واضح طيب و. الان كل قسم لا بد فيه من 12 ضمير صور في المرفوع او المنصوب او المجرور سواء في المتصل او المنفصل الا أن بعضهم ما فيه الا ها الا المتصل كما سياتي ان شاء الله خذوا مثلا الان المنصوب المنصوب لا بد فيه المنصوب المتصل والمنصوب المنفصل المتصل كم فيه؟ كم فيه الصورة؟ اثنا عشرة اثنتا عشرة صورة ها مثال ذلك اثنان ركز معي اثنان للمتكلم وحده أو المعظم نفسه أو معه وغيره عطيني هاد اثنان اثنين عطينهم ضربنا وحده لا عفوا ضربني لمن هذا لمن المتكلم وحده ضربنا لمن المتكلم إما وحده معظم يعني يكون معظما لنفسه أو معه غيره اثنان خمسة الخطاب خمسة الغيب كم خمسة الخطاب خمسة الغيب كل ضمائر المرفوعة والمنصوبة والمجرور لا بد فيها من, ماذا؟ من هذا التقسيم الثلاثي اثنان للمتكلم خمسه لمن للغيبه وخمسه لمن للخطاب فهمتم هذا اثنان للمتكلم اعطيني مثال في الرفع في اثنان للمتكلم انا نحن ها لاحظ انا نحن انا وحدي نحن وحدي واضح نفسي الفسي او معي احد او معي احد واضح هل عاصم انا نحن اثنان لما المتكلم اعطيني خمسه للخطب خمسة الغيبة الخطب انت انت انتما انتم انتن انت انت انتما انتم انتن أنت كم خمسه الغيبه هو هي هما هن هن كذلك في النصر ضربنا ضربني ضربنا ضربك ضربك ضربكنا ضربكم ضربكنا خطب الله أعطيني خمسة للغيرة ضربهم ضربها طبعا أنتم تعلمون تفرقون ضربوا لمن المذكر غائب. للمفرد المذكر الغايد وضربها للمفرداء المؤنثه الغائبه تعرفون هذا ما يحتاج الى ان نذكره واضح طيب ضربه ضربها ضربهما ضربهم ضربهن ضربنا هذا فين هذا متصل للمفصل متصل للمفصل متصل كيف تفكر هذا يحتاج الى انت تتامل ضرب متصل بالفعل إلى منفصل ما هذا؟ ضربه ضربها ورحلة ثم عندنا أيضا نفس التقسيم في المنفصل نفس التقسيم في المنفصل إثناء عشر المنفصل إثناء عشر, عشر نحو إيايا وإيانا إيايا وحدي ركز معي وإيانا إما وحدي وعظل نفسي أو معي غيري إيانا يا يا وحدي يانا انا نشوفوا الخطاب اياك واياك واياكما واياكم واياكن كما تكون للتثنيه مطلقة كما تكون المذكر تكون لماذا للمؤنث واضح اعطيني ايضا خمسه للغيبه اياه اياه اياهما هما ما للتذكير وللتانيث للذكور أو التثنيات وإياهم وإياهن هذا الذي ذكره المصنف واضح هذا في إشكال المتن واضح الآن نقف مع الكلام المصنف قال المصنف رحمه الله تعالى باب المفعول به كلمه به الضمير في به فهموا لي هذا باب المفعول به لأنه سيأتي إن شاء الله المفعول به المفعول من اجله المفعول فيه المفعول معه المفعول ايش ها قلنا المفعول مطلق معنى مطلق غير مقيد بحرف من حروف الجر المفعول به المفعول معه المفعول لاجله المفعول فيه والمفعول مطلق ما قلناش المفعول وجنا شي زمن جور اخر اللي هلق مفعول مطلق كما سياتي إن شاء الله. <تصفيق> الآن <تصفيق> المفعول به ركز معي المفعول به ذيك الهاء في به على ماذا تعود إلى من تعود المفعول به على من تعود على المفعول ممكن يمكنش المفعول به ونختلف المحاد على أقوال القول الأول إنها تعود إلى الـ المفعول الـ الـ الـ ال المفعول ال ال لان هذه الموصوله المفعول لان ال التي في المفعول موصوله وكيف يكون المعنى المفعول الذي فعل به الذي فعل به واضح المفعول الذي من اين اتينا به اسم الموصول الذي من اين اتينا فسرنا ال التي في المفعول فهمتم حصل طيب جيد يفهم عندنا المفعول اكتب المفعول هذه ألف المفعول ماذا تسمى؟ لأن ألف عند عشرين قسم لكن هذه هال ماذا تسمى؟ هاه؟ تسمى آل إيش؟ الموصولة آل الموصولة آل الموصولة فالضمير فيه علام يعود هاه؟ ركز معه معي المفعول به الفئة المفعول ماذا نسميها ها موصولة موصولة الموصولة المفعول به ذك به الضمير في به على من يعود على أل أل قلنا إيش هي موصولة الموصول يمكن, يمكن تضع في مكان أل ماذا تضع ها. ماذا طلع في مكاني ال الذي الذي واضح في ايش كالآن فتقول شوف المفعول الذي فعل به به المفعول الذي فعل به في ايش كالآن واش فهمتي ولا تقول لي فهمت صافي نعم <تصفيق> ها سهيل مفهوم طيب اخوانتم فهمتم اصطفنتم الصلاه خير منا فهمتم المفعول الذي فعل به فاذا القول الاول يقول بان الضمير في به يعود على من على الموصوله في المفعول واضح على الموصوله هذا القول القول الثاني يقول به تعود على موصوف محذوف تقديره باب الشيء الذي فعل به تعود على ماذا؟ على موصوف محدوف إخوة يجيبون لا طيب يعود القول الثاني ماذا قال؟ الأول عاصل الأول على ضمير في به الأول قول أول على ماذا يعود؟ على التي في ماذا؟ أين هي في المفعول أحسن في المفعول طيب فيقول التقدير المعنى المفعول الذي فعل به يعني فعل به النص ها؟ واضح أو فعل به الفعل واضح طيب القول الثاني يقول على أن به في قوله المفعول به يعود على ماذا إلى موصوف أين هذا الموصوف محذوف تصف الشيء ولكن أين هذا الموصوف محذوف قدره باب الشيء الذي فعل به اكتبوا باب الشيء الذي فعل واضح؟ طيب وهكذا لماذا أنا نبهت على هذه المسألة؟ لأنني وقلت لكم اكتبوها هما قولا هناك قول آخر ضعيف لكن ذكرت القولين ركزوا معي سيأتينا إن شاء الله المفعول فيه كما سيأتينا باخر المفعول من أجله أو لأجله وياتي معنا المفعول معه ما قيل في المفعول به يقال فيش في المفاعيل التي ستاتي فعندما اسالكم المفعول له الضمير في له يعود على ماذا تقول لي على ال التي في المفعول او تعود على موصوف محذوف تقديره باب الشيء الذي فعل به المفعول معه هو في ضمير الضمير في معه يعود على ماذا يعود على ماذا على الآلتي في المفعول وتقديره المفعول الذي فعل به أو يعود على موصوف ما حدو تقديره باب الشيء الذي فعل به المفعول لأجله الهاء في لأجله يعود على ماذا يعود على ماذا <تصفيق> ها يعود على ال التي في المفعول طيب ويكون التقدير باب المفعول مفعول الذي اه لا باب المفعول المفعول الذي فعل به أو تقول يعود على هذا الموصوف المفتقديه تقديره باب الشيء الذي فعله فأنتم هذا في إشكال أنا نبته على هذا ولكن فهمتم هذا جيدا إذا فهمتم ننتقل لمسألة أخرى الإخوة كتبوا في هذه الفوائد أه طيب عندنا مسألة أخرى عندنا هذا الحكم الذي ذكرنا لكم وذكرنا صورتين. هذا متى؟ هذا الحكم بالنظر إلى ما قبل العالمية بالنظر إلى ما قبل العالمية أما بعد العالميه فما نقول فيها هل هي ضمير أم هي جزء منهم جزء من, من عالم بل نقولها هو جزء عالم هذه إن شاء الله ستفهمونها ركزوا معي وفهموا هذان القولان هذان القولان متى متى إذا لم نحكم على المفعول به كأنه على اسم، ها وعلى المفعول له اسم، وعلى المفعول فيه اسم، وعلى المفعول معه اسم. إذا حكمنا عليه بأنه اسم، هل به لأجنه معه فيه يكون ضميراً أو ليس ضميراً؟ ليس ضميراً. وماذا يقول؟ يكون؟, يكون جزء من عالم، جزء عالم. يكون جزء عالمي واضح؟ ما فهمتوش ها؟ طيب ركزوا معي جيد عندنا هذه الصورة التي ذكرت أو الصورة طيب الصورة طيب ذكرتوا صورة طيب هذه متى؟ هذا الحكم بالنظر إلى ما قبل العالمية ركز عاصم ما قبل العالمية أصبح الآن المفعول به عالم ولا ما هو عالم أصبح عالم هل نقول بأن الباء فيه به ضمير أم لا نقول بأنه ضمير لا نقول بأنه ضمير ولكن ماذا نقول هي جزء عالم معنى جزء عالم هل قد تقول عاصم يمكن نح نقوم بحذف الميم ونقول عاصم ما يمكن لأن الميم جزء يش جزء عالم جزء على فهمتم الان ها فهمتم ها انتم مصطفى فهلك طيب يعني نقول هذا الحكم بالنظر الى ما قبل العالميه اما بعد العالميه لا نقول يعود على ال او يعود على موصوف محذوف لا يبقى هكذا لا يعود على شيء لان المفعول به كأنه كلمه واحد لانه علم على هذا الاسم المفعول له جه كانه كلمه واحده المفعول فيه كانه كلمه واحده المفعول معه كانه كلمه واحده فيتم الان هذا فيتم طيب ما هو المفعول لغتا المفعول المفعول لغتا ركزوا معي من وقع عليه الفعل من وقع عليه الفعل مطلقا حسيا كان او معنويا هذا من حيث اللغه من وقع عليه الفعل مطلقا حسيا كان أو معنويا ماذا قلنا ما هو المفعول به لغة ما وقع عليه الفعل مطلقا حسيا كان أو معنويا عاصم فهمت التعريف ما وقع عليه الفعل ها ضربت زيدا وقع الفعل ولا سواء كان الفعل الذي وقع عليه نظر فيه هل هو حسي أم معنوي هل هو حسي أم معنوي أغلق هذه ها هل هو حسي أم معنوي أعطيني مثال الحسي محسوس محسوس ماذا كتب عاصم الدرسة وش هذا محسوس ولا معنوي محسوس, محسوس كتب ضربت عاليا محسوس ولا معنوي محسوس إذا الضرب والكتابة كيف هما محسوس. حسياني أعطوني مثال المعنوي علمت مصطفى ها الكتابة هذا معنوي ولا حسي لماذا؟ لأن العلم حس أو معنوي معنوي العلم معنوي, معنوي. فهلت ماذا؟ هو الذي وقع عليه الفعل مطلقا حسيا كان أو معنوي وذكرنا مثال حسي كما ذكرنا يزيد بعضهم يقول الذي وقع عليه الفعل فعل الفاعل مطلقا حسيا كان أو معنوي سواء كان يزيد الضبع هكذا زيدوا لمتم سواء كان على سبيل الاثبات ام على سبيل او على سبيل النفي سواء كان على سبيل الاثبات او على سبيل النفي اعطوني مثالا على سبيل الاثبات ما سبيل الاثبات هو الامثله هي الامثله التي ذكرنا كتب محمد درسة كتب عاصم درسة هذا سبيل الإثبات ولا سبيل النفي ما كتب مصطفى درسا لأنه كان نايم سبيل النفي سبيل النفي فإذا ما وقع عليه الفعل افهموا هذا التعريف ما وقع عليه الفعل مطلقا سواء كان حسيا أو معنويا على سبيل الإثبات أو على سبيل نفي. النفي ما فهمتم التعريف؟ هل بعد هذا البيان من البيان؟ ها فهمتم؟ طيب الآن عندنا ضابط ما هي علامة ما أكتبها الـ الـ الاسم ما هي هذا السؤال عفوا ما هي علامة كون الاسم مفعولا به مم. طيب ذكروا أمثلة كثيرة وذكروا أنواع كثيرة لكن أذكر لكم نوع واحده وهو الراجع. ما هي علامتكم لسميه؟ <تصفيق> ما هي علامته؟, ماشي علامته. ما هي علامه لأننا قلت سالكوا واحدة. كوني لسميه مفعول به. ماذا كتت ما هي علامتكم؟ ما هي؟ ما هي كوني لسميه مفعول به. فأنتم سؤال؟ ها. أجوب. علامته صحه الاخبار عنه باسم مفعول تام علامته كتبت صحه الاخبار عنه باسم مفعول تام باقي ما كملنا الجواب اكتبوا سنتين الجواب ان شاء الله ماذا قلنا صحه الاخبار على هو اسم مفعول ان اسم مفعول تام ما صوغ من مصدر منصوب مسوغ من مصدر ما عمل فيه ما من مصدر ما عمل فيه ها عيد, عيد تعريف ما هي علامه ما هي علامه تكون اسم مفعولا به الجواب ايش اكتب الجواب الكور آه... جواب انت هي صح الإخبار صحه عنه الاخبار عنه باسم, باسم مفعول تام ايش معنى تام ها ايش معنى تام يعني اسم مفعول تام يعني الماخذ من المصدر عامله بلا واسطه حرف جر لان اما ان يؤخذ من المصدر بواسطه حرف جر واما ان يؤخذ من المصدر بواسطه حرف جر وهذا يكون التام اخذ من غير من مصدر عامله ليست له واسطة أي بدون واسطة حرفجة بدون واسطة حرفجة لماذا قلنا به هذا؟ ليخرج به اسم مفعول الفعل اللازم اسم مفعول الفعل اللازم مثلا يصح أن نقول زيد مضروب من ماذا؟ مثلا أعطيكم مثال ضربت زيدا هذا تام ولا ناقص تام تام متعدي لا تام متعدي لأنه ها صحه الإخبار ياش. ماذا قلنا؟ صحه الإخبار عنه باسم مفعول تام ما صغ من مصدر ما عمل فيه ما عمل فيه مثلا ضربت زيدا ضربت زيدا اجعلها اسم مفعول ضربت زيدا اجعلها اسم مفعول اعطيك مثال اكثر ضربت زيدا ممكن تجعل زيد وثم الاول ثم تأتي بضربت اسم مفعول قل انت انا اذكر لك زيد زيد اعطيني اسم مفعول ضرب زيدون إيش؟ مضروب زيدون مضروب فهنا يا صحيح يقال زيدون مضروب من قولنا ضربت زيدون ألا يا صح لأن ما لا قلنا قلنا صحة الإخبار عنهم باسم مفعول تام مسوغ من مصدر ما عمل فيه فأنتم هذا هو فأنتم عاصم زيدون ضربت زيدون تقول زيدون مضروب زيدون مضروب طيب إذا ضربت زيدان ركزوا معي من عامل الآن عند المفعول به من عامل النصب في المفعول به هذا سؤال من عامل النصب في المفعول به هو البعض يظن على ان الأمر واضح وأن الأمر واحد لا عند النحات ولا سيما طالب علم ينبغي أن يعرف هذه الانواع زيدان إذا كان منصوبا ضربت زيدا من عمل النص في زيد زيد مفعول به من عمل فيه النصر نحن يتمادر إلى اذهاننا أن ضرب هي التي عملت إذن ما هو السؤال من عمل النصر أو من هو الآمل في المفعول به هذا هو السؤال أفضل. من هو الآمل في المفعول به أو ما هو لأنه يصح هذا كمان سيأتي إن شاء الله ما هو العامل في المفعول به ها كتبت السؤال الجواب اختلف النحات في عامل المفعول به على أقوال أربعة اختلف النحات في عامل المفعول به على أقوال كم أربعة على أقوال أربعة اف... افهموا هذه الاقوال الأربعة اختلف المحات على أقوال أربعة ما هو القول الأول؟ عاصل الفعل وحده القول الأول الفعل وحده يقتضي رفع الفاعل ونصب المفعول به أو نصب المفعول باش يشمل المفعول به المفعول لأجله المفعول. فهمت سؤال؟ القول الأول وهو القول الراجع في الحقيقة هي أربعة أقوال شنو القول الأول الفعل وحده يقتضي رفع ماذا غيرفع الفاعل وغيرصب المفعول لا ما تقولش به المفعول الآن نقول به إنه يمكن ينصب مفعول به يمكن ينصب مفعول, مفعول فيه. لأن هذا القول كما يقال، لأن هذه الأحكام هذه مسألة النصب يفهموها جيدا لأن لا نعيد ما سبق لا نعيد في المفعول لأجليه ولا غيره لا الآن من عمل النصب في المفعول به قلنا اختلف النحاة على اقوال اربعه القول الأول الفعل وحده يقتضي الفعل وحده ما عنده معين فاهم سؤال الفعل وحده ماذا يقتضي يقتضي رفع الفاعل ويقتضي ايضا نصب المفعول به هذا القول من قالبي فهو قول البصريين وهو هذا القول هو قول البصريين اكتب انت هو قول البصريين هذا القول ايش القول الاول فيم كن حصلتم هذا القول قول البصريين نعم حصلتم هذا القول ها ما هو القول الاول اولا السؤال اذا سئلتم لا تسرع في الجواب وتقول آه الفعل لا قل في اقوال اختلف النحات في رافع الفعل به على اقوال اربعه ما هي هذه الاقوال القول الاول الفعل وحده يقتضي رفع الفاعل, والمف... رفع الفاعل ونصب المفعول به وهو قول من بصري. قول البصري في إشكال طيب. القول الثاني العامل فيه هو الفاعل فقط العامل فيه هو الفاعل فقط كيف الفاعل فقط قال الفاعل هو الذي عمله النصب في المفعول وهذا قول غريب هو مفعول فيه ويفعل في غيره هو من الذي رفع من الذي رفع الفعل الفاعل الفعل. الفعل فقالوا بان الفعل رفع الفاعل ركز عصب بان الفعل رفع الفاعل والفاعل نصب المفعول به فانتم هذا هذا قول من قوله هشام لمعاويه الكوفي وهذا نحوي قول هشام وكان له غرائم قول هشام يكتبون ها وهذا قول هشام ابن معاويه ها الكوفي الكوفي لأنه هو من المدرسة الكوفية من المدرسة الكوفية القول الثالث فهمتم هذا شنو هو القول شنو هذا القول الثالث <تصفيق> الفاعل هو الذي عمل النص المفعول به طيب انت اجب انت القول الاول ما هو من الذي عمل النص المفعول الفعل يعني الفعل يقتضي ماذا رفع الفاعل ونصب المفعول به والقول الثاني من الذي عمل النص في المفعول؟ الفاعل فقط الاول قول من الاول القول الثاني قالوا من هشام ابن, قوله الثاني قوله هشام ابن معاوية القول ال القول الثاني قالوا هشام لمعاوية من الكوفيين من الكوفي واضح واضح القول الثالث قالوا العامل في الفاعل معنى الفاعليّة وفي المفعول معنى المفعولية العامل في الفاعل ها معنى الفاعليه وفي المفعول معنى المفعوليه افهموا لي هذا هذا جيد يعني العامل في الفاعل من معناهش معنى الفاعليه معنى الفاعليه المعنى فقط المعنى الذي اخذنا من الفاعل هو الذي عمل في الفاعل والمعنى الذي اخذنا من المفعول هو الذي عمل فيش ها في المفعول به كما قلنا سابقا في مساله العامل الجر في المضاف إليه من الذي عمل فيها الجر أقوى ماذا قلنا ها قلنا ذكر ما أبيات من يذكرها ها من الذي عمل في المضاف إليه لا هذه واحدة جرب المضاف إليه اليه أحسنت أحسنت هذا هذا جيد زين وجرة ما إليه وظيفة في مثالي سبويه وأنا ذا مجلس والأخفش الاضافه ما الفرق بين المضاف الإضافة الإضافة قال نسبة نسبة الشيء إليه كذلك هنا معنى معنى الفاعل المعنى هو الذي عامل بالفاعل ومعنى المفعول هو الذي عامل في المفعول به فهمتوا ماذا جاء زيدن معنى الذي الل اخذنا من الفاعل ما هو المجيء المجيء هو الذي عامل فهمت هو الذي عامل النص الفاعل ضربت زيدا معنى الضرب هو الذي عامل ايش في زيد في زيد واضح معنى الضرب هو الذي عامل في الضمير تو وزيدا ماذا وقع عليه وقع عليه الضرب هذا المعنى هو الذي عمل النص في المفعولية فهمتم الآن؟ هذا قول من، هذا قول خالفين وهذا خلف أيضا من, الكوفية. من المدرسة الكوفية هذا قول خالفين من المدرسة الكوفية هذا القول كم؟ قول الثالث الثالثة ها طيب القول الأول ماذا قلنا فيه؟ شو؟ الفعل وحده يقتضي رفع الفاعل ونصب المفعول به وهو قول من قول البصريين القول الثاني الفاعل وحده فقط هو الذي عامل في المفعول به وهو قول من هشام بن معاويه وهو من المدرسه الكوفيه القول الثالث معنى الفاعلية ها الذي عامل في الفاعل معن الفاعليه والذي عامل في المفعول معن المفعوليه وهو قول من خالف طواه من المدرسه الكوفيه الرابع العامل في من العامل فيه الفعل والفاعل جميعا العامل فيه الفعل والفاعل جميعا فهمتم هذا ها فهمتم هذا الفعل والفاعل كيف الفعل والفاعل؟ كما قلنا في الخبر ماذا قلنا في الخبر قلنا العامل في الخبر من المبتدا هناك قول يقول بان العامل في الخبر الابتداء هناك قول بأن الابتداء والمبتداء تعاونا على رفع الخبر كذلك هنا يقول الفعل والفاعل تعاونا على نصب المفعول به والحصد. ها في إشكال أربعة أقوال أربعة أقوال واضح هناك أشياء أخرى ذكرها العلماء طبعا أغفلها كثير من العلماء وذكرها بعضهم كما أغفلها المصنف مثلا هناك من قال قال أيضا بنفس التقسيم تقسيم رباعي ذكروا تقسيم رباعي والاغفلة والمصنف قالوا المفعول به ينصبه أربعة أشياء. اكتب هذا بسرعه وتقريباً وستر سطر المفعول به ينصبه أربعة أشياء. ما هي هذه الأشياء؟ ها من تكون هذه الأشياء؟ قالوا المفعول به ينصبه أربعة أشياء. أربعة أشياء. ما هي هذه الأشياء؟ الجواب الشيء الأول الفعل المتعدي عصب الفعل المتعدي أعطوني مثال للفعل المتعدي أنت؟ ضرب زيد المحمّد. ضرب زيد المحمّد. أعطيني مثال من القرآن. وولث سليمان, سليمان داودا وليثا. على حسن مثلاً وليثا. فل... فعل يش. وليثا فعل يش. ماك. وليثا من في الأعراب. فعل ما. ولذا سليمان ما مقابل العرب فاعل, فاعل. ولذا سليمان داود ما مقابل العرب مفعول به أسرعه في الجور أسرع في الجور ل... لنعلم أنكم قد فائدوا فإذا الشيء لا ما هو ما هو الشيء لا أول ما الفعل المتعد طيب سابقا ذكرت لكم على أن الفعل قسماني ها تذكر هذا الفعل قسمان ايش هو ولازم ما هو المتعدي الذي يرفع الفاعل وينصب المفعول به معناه انه لا يكتفي برفع الفاعل فقط بل يرفع الفاعل وينصب ايش المفعول به ولازم ما هو يكتفي. والذي يكتفي برفع فاعل فهمتوا ماذا هنا قالوا الفعل المتعدد هو الذي عاني في ماذا ها الشيء الثاني قالوا الوصف الوصف هو مثل باسم الفاعل كاسم الفاعل الوصف الشيء الثاني الوصف زاد من الوصف يعني ذكر فيه حتى اسم مفعول وهذا لا يظهر لي لأن اسم مفعول في الحقيقه يرفع مال يرفع النائم ولا يرفع الفاعل طيب انا حلت ان اقول لكم مساله اخشى ان تاتيهم فلذلك لا باس إليها اشير اليها الاشاره فقط ان فهمتموها فبيا ونعمتم الا فالله مساء عندنا اسم فاعل عندنا اسم مفعول ضارب هذا اسم مفعول ولا مصدر ضارب ها فاعل. اسم فاعل ضارب يشرب على وزني ضارب على وزني فاعل شغل المخ ضارب على وزن ماذا فاعل طيب هذا اسم مفعول ولا ماذا هو هذا فاعل. اسم فاعل جيد مضروب اسم اشهد اسم مفعول عندنا اسم فاعل من اين مشتق وعندنا اسم مفعول من اين مشتق ركزوا معي جيدا الان استحضروا اله معي اسم فاعل يشتق من, من فعل مبني للمعلوم واسم مفعول يشتق من فعل مبني للمجهول فهمتم هذا ضاربه مبني للمعلوم ولا مبني للمجهول اكتبوا هذا اسم الفاعل يصاغ من فعل مبني للمعلوم اسم الفاعل يصاغ من فعل مبني للمعلوم واسم واسم واسم المفعول يصاغ من ماذا من فعل مبني للمجهول واضح؟ كتبتم هذا العاصل؟ ها كتبتم؟ كتبتم هذا الطعيدة؟ اسم فعل أين يساغ؟ مبني ياج واسم مفعول يساغ من ماله؟ طيب أعطيني الفعل الذي سيغ منه ضارب بحروفه طبعا ضارب هذا اسم ياج اسم مفعول هذا ولا؟ اسم فعل طيب اعطيني الفعل الذي صيغه منه ضرب ضرب طيب خليه على اصل مضروب منين مالا صيغه من فعل من المجهول اعطيني مضروب صيغه من مالا صيغه اسم فعل نعم لكن صيغه من فعل من المجهول اعطيني فعل من المجهول ديل ضرب ضرب اعطيها لي من المجهول ضرب ضو... لا الماضي ماشي المضارع واضح هذا طيب فإذا قلنا بأن الوصر كاسم الفاعل وقالوا اسم المنفعول وأنا لا يظهر لي اللي عنده زيادة علفة ليفيدنا وليربح شكرنا أنا لا يظهر لي يظهر لي أن اسم الفاعل يرفع لأنه سيغة من فعل ماذا مبني ركز اسم الفاعل ركز دون أن تضطر في ورقه لأ... لاعلم أنك قد فهمت. انظر إليه. اسم الفاعل من أين سيرة؟ ممنيل معلوم. واسم مفعول من أين سيرة؟ من الفاعل؟ من المجهول. من ماذا يطلب؟ يطلب فعل ولا يطلب نائب؟ الممنيل معلوم ماشي من ماذا يطلب الفعل ولا النائب؟ فعل. فعل. والمبني المجهول لا يطلب. النائب يطلب النائب ضرب زيد ضرب زيد الان معي فهمت طيب اسم فاعل صيغه من فعل المبني للمعلوم والمبني للمعلوم يرفع الفاعل ولا ينصبه يرفع الفاعل ولا يرفع النائب فعل. فعل. يرفع الفاعل والمبني للمجهول ماذا يرفع نائب عن الفاعل كذلك مشتق منه كذلك مشتق منه اسم الفاعل سيرفع الفعل ولا سيرفع النائب اسم الفاعل اسم الفاعل ماذا سيفعل نتا سيرفع الفعل ولا النائب لا فعله الذي اشتق منه ماذا فعل رفع الفعل ولا رفع النائب ولهذا قلت شغل المخ قليلا عندنا ضارب ضرب زين قم باعرب ضرب زين ضرب ليش ضرب فعل ماض من إيه على نائب ولا فاعل فاعل طيب اسم فاعل من أين مشتق من هات ضربة وضربة ما قلنا رفعت الفاعل ولا رفعت النائب فعل. رفعت الفاعل كذلك اسم الفاعل اسم الفاعل سيرفع النائب ولا سيرفع الفاعل ماذا قلت لك قلت على أنه ضربة عمل مخ الشغل شوي ضربة ضربة ماذا فعلت؟ رفعت الفاعل ولا إيش؟ رفعت الفاعل رفعت الفاعل ما اشتق منه يعمل عمله ما اشتق منه يعمل عمله ضارب ماذا رفعت؟, رفعت الفاعل فاعل اسمه فاعل ماذا سيفعل أيضا؟ يرفع له يرفع الفاعل واش عندك مخ ولا شنو عندك تمناه؟ ضربة ماذا, فا... ماذا رفعت.. فعلت فاعل طيب اسم الفاعل من منين مشتق؟ من ضربة ولا من ضريبة درب. اسم اش... اسم الفاعل اسم الفاعل من أين صغنها من أين صغنها من من ضربة ولا من ضريبة ضرب ضرب ضرب من أين صغنها من ضربة ولا من ض ضريبة درب. درب. من ضربة ضربة ماذا فعلت رفعت الفاعل ولا النائب رفعت الفاعل كذلك اسم الفاعل يعني مشتق منه يعمل نفس العمل فانت الان ضرب ماذا ترفع يا عباد الله ضرب ماذا ترفع فاعل. فاعل اسم الفاعل من مشتق من ضرب إذا مشتق منه ما يفعل ايضا يرفع الفاعل ولا يرفع نائب يرفع الفاعل دوري, با. دوري با لا لا ماذا ترفع دوري با. هل ترفع النائب ولا الفاعد؟ نائب. نائب. مش وما لا لا لا منه ماذا يفعل لا لا لا فهمتم طيب حتى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الاصل يرفع الفاعل كذلك الفرع يرفع الفاعل في مثال في مثال ضرب مشتق من ضرب ضرب ماذا ماذا رفعت ماذا رفعت ضربا نائب ومضروب ماذا ترفع ها نائب عن الفاعل شوف هي انت شو شايف من ضرب ضرب ماذا رفعت نائب فاعل مضروب ماذا يرفع وش رأيك تسمع الناس يقولوا فا ولا فاعل خليه خليه هو والآن يجيب ضرب ماذا طفى ضرب نعم فاعل ضرب فاعل فاعل اشتق اشتق منها ضارب ماذا سيرفع فا نعم فاعل اشتق وش عنك المخ ولا ماذا عندك ضرب فاعل يا شباب فعل ما, فعل ما. منين المعلوم ولا مبني المجهور؟ مبني المعلوم سغنا منه اسم الفاعل إذن سيكون ضرب أصل والأصل ماذا يفعل؟ يرفع الفاعل واسم الفاعل ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل؟, سيفعل ضربة ماذا رفعت؟ فاعل فاعل جبنا مننا سُغنا مننا اسم الفاعل واضح لسُغنا مننا اسم الفاعل كاسم فرع وهذا الفرع يعمل نفس ما فعله وضرب ضرب ماذا فعل رفعت فاعل واسم الفاعل ماذا صرفاء الفاعل طيب ضربه ماذا رفعت ضربه! ونضرب ماذا سترفع! هذا الحمد لله جيد إذن الوصف فلذلك عندما قالوا الوصف رفع اسم الفاعل واسم المفعول قلت هذا اسم مفعول فيه نظر لان اسم مفعول يفعل النائب اعطوني مثالا من القران الوصف رفع ها الفاعل رفع فاعل يقول الله عز وجل في سوره الطلاق ان الله بالغ بالغ قرات حفص امره امره هذا مفعول به شكون من المفعول به انا بالغ بالغ اليس هو اسم فاعل بالغ ايش هو بالغ, هو؟ بالغ. فاعل. ها؟ فاعل اسم فاعل فاعل ركز شويه طيب الشيء الثالث المصدر الشيء الثالث المصدر ذكرنا الأول الفعل المتعدي ثم ذكرنا ماذا آخر ها؟ الوصف ثم ذكرنا المصدر الله عز وجل يقول ولو لا دفاع الله الناس المصدر هذا سجلته الاول الأول الفعل المتعدي والثاني الوصف والثالث المصدر والرابع اسم المصدر الثالث المصدر والرابع اسم المصدر اسم المصدر هو ما ذل على معنى المصدر ونقص عن حروفه وهذا سيأتيكم إن شاء الله كما قال الجاهل في الموطة من قبلة الرجل مرأته الوضوء مرأته نشاهد هنا وزاد بعضهم الذي ينصب المفعول اسم الفعل على حد قوله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم فمن الذي عمل النصف في أنفسكم؟ اسم فعل إلزاموا أنفسكم طيب المصنف قدامه في المنصوبات من الذي قدامه؟ آه عاصل المنصوبات 15 أو 17 أول منصوب قدامه المصنف ما هو؟ المفعول به لماذا قدم المفعول به؟ قدمه على المفعول المطلق وقدامه هل المصنف وحده هو الذي فعل هذا؟ أم له؟ ها سلف الجواب؟ المصنف لم يقدم المفعول به على المفعول المطلق وحده وقد قدمه ابن عصفور ابن عصفور في المقرب ماذا فعل قدم المفعول به ثم المبرد قدم المفعول به ثم ابن مالك في التسهيل قدم المفعول به ثم ابن هشام في الشذور قدم ماذا قدم المفعول به لماذا لماذا قدم المفعول به لتعلقه المعنوي بالفعل لتعلقي المعنوي بالفعل لا يعقل الفعل المتعدي بدون بدونه لا يعقل ابدا فلا بد ان يكون مفعولي وان خالفهم بنص الراج وخالفهم من وجني وخالفهم اخر فقدموا في المنصوبات المفعول المطلق قدموا المفعول المطلق هذا كله هذا الذي دار على تعريف لم لمن للمفعول به من حيث اللغه كلهم من حيث اللغة ما هو تعريف المفعول به من حيث الاصطلاح عرفه المصنف ها قل لي ما هو تعريف المفعول به من حيث الاصطلاح هو لسمه هو العلم يعود ضمير على المفعول به هو لسمه انما قال الاسم وذكر كانه هذا وهو في تعريف المفعول به الاسم خرج ماذا؟ ها عاصم. الاسم خرج ماذا؟ خرج الفعل وماذا آخر؟ والحرف خرج الفعل وخرج الحرف. لماذا؟ لأن الفعل لا يمكن أن يكون مفعول به، والحرف لا يمكن أن يكون مفعول به إلا إذا حكنا ها عليهما. إذا كان أصبح الفعل اسم سمينا به شخص. ولا الحف سمينه به شخص واحد سمينه هل واحد سمينه من واحد سمينه قام جاء ضربته قام ضربته قام إذا كان قام اسم رجل ها ماذا نقول هنا يمكن أن يكون مفعول به ولا لا نعم على شئ نأصبح اسم لابد أن يكون اسما وخرج الفعل ما لم يصبح اسمًا وخرج الحرف ما لم يصبح ها اسم الاسم المنصوب لماذا قال المنصوب ويقيد هكذا الاسم كانه يقول لك انظر ماذا يقول المصنف لا بد أن يكون المفعول باسم ولا يكون فعلا ولا يكون حرفا الا اذا سمينا بهما فخلاص يصبح اسما ولا يكون مرفوعا ولا يكون مجرورا لانه ليس بالمرفوعات ولانه ليس بالمخفوضات لأنه قال هو الاسم المنصوم ثم قال الذي يقع عليه الفعل معنى الذي, الذي, الذي يقع عليه الفعل الذي يقع عليه فعل الفعل طلبت جيدا مجرد تعلق فعل الفاعل قد يكون مفحول به بشيء هو مفعول به قد يكون بواسطه قد يكون بدون واسطة فاذا ضربت زيدا هذا كما قلنا لكم سواء شاء الله كان مفعول به حقيقيا أو كان مجازيا على من يقول بالمجاز آه ركزوا معي تقول أنبت الله الزرع هذا حقيقي ولا مجاز حقيقي, حقيقي. لأن الذي ينبت من الله. الله لكن إذا قلت أنبت المطر الزرع هذا حقيقي ولا مجازي مجاز لأن الذي ينبت في الحقيقة هو الله ولكننا استعملنا اللفظة في غير محله استعملنا اللفظة في غير محله وهو إنبات الزرع نسمنا لمن وأسندناه للمطر للمطر معنا المطر وسواء كان تعلق فعل الفاعل بالمفعول إثباتا كما قلنا لكم أو نفيا فهمت المسألة تعلمت العلمة أو النفي رأيت خالدا رأيت عاليا أو النفي ما رأيت خالدا وما رأيت عاليا وإلى غير ذلك والتعريف الذي كنا نسمعه من شيخنا الشيخ عياد الله تعالى يقول المفعول به اكتبه هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه فعل الفاعل إثباتا أو نفي هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه او الذي وقع هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه فعل الفاعل اثباتا او نفيا اثباتا او نفيا المصنف ذكر لنا مثالا اه ركزوا معي ذكر لنا مثالا للمفعول به الحقيقي الحسي للعاقل ذكر لنا مثالا للمفعول به الذي هو حقيقي الحسي ها العاقل من يذكر لنا مثال المصنف الذي ذكره المفعول به الحقيقي الحسي ها المصنف ها المفعول به الحقيقي قال ضربت زيدا عاصم ضربت زيدا هذا ضرب حقيقي ولا لا حقيقي حسي ولا معنوي هذا؟ الضرب حسي ولا معنوي؟ حسي للعاقل ولا لغير العاقل؟ للعاقل زيدا للعاقل ما هو مثال مفعول به الذي ذكر المصنف لغير العاقل؟ ها ذكر مثال المصنف متر أمره في المتر ما هو المثال؟ ركبت الفرسة لماذا؟ لا تأخذوا المتر في أيديكم ركبت الفرسة واضح؟ طيب المصنف قسم المفعول به إلى قسمين إلى ظاهر وإلى مظمر سبق لنا أن تكلمنا على الظاهر أنه إما من ظهور وهو الوضوح والدلالة وتقدمت امثلته اذ كتبت الدرس الدرس هنا أو ركبت الفرس الفرس والدرس اسم ظاهره ها درس الفرس وزيدا نربط زيدا هذا اسم ظاهر ولا مضمر ظاهر, ظاهر. القسم الثاني شنو هو ظاهر شنو هو تعرف ظاهر اي نعم الذي يظهر معنا بدون واسط تكلمن او خطاب او غيب هو مأخوذ من الظهور هو مأخوذ من ماذا مأخوذ من الظهور ها الفرساء من المغم من الظهور شو الظهور هو الوضوح لدلالته على مسماه من غير واسطه من غير واسطة القسم الثاني المضمر قد سبق قلنا بان المدمر من الاضمار او من الظمور من الاضمار هو الاخفاء لماذا لخفاء دلالته على مسماه لا يمكن أن تظهر دلالته على مسمع إلا بقرينة. شيا قرينة. قرينة كياش ضمير. ما هي القرينة؟ تكلم أو خطاب أو غيبة. الذي لا يظهر معناه إلا بواسطة تكلم أو خطاب ضمير. والذي لا يظهر معناه إلا بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة أو غيبة. واضح. هناك من يعرف ضمير ما كون يبي عن ضار اختصار. هناك من يقول موضوع يعين مسماه مشعر بتكلمه أو خطابه أو غيبته كل واحد يعني كيف عرفه وينقسم المفعول به المضمر إلى قسمه وقد ذكرنا الأمثلة حتى لنتوسع قلنا المتصل والمنفصل وذكرنا يا المتكلم ضربني وذكرنا نا ضربنا ويا المتكلمون ضربني يعني المتكلم الواحد ضربني يعني المتكلمون الواحد طيب من يعرب هذا المثال ضربني زيد انت ضرب فعل ماض ها ضربني زيد مالك ضرب فعل ماض مبني على هذا الفت قلنا نون نييش لا نون يش يا ضربني ماشي ضربني يعني. مصطفى استيقظ ضربني نونيش لا لا ضربني ها هل الفعل يمكن يكون, يكون مشهور ولا خفض في الافعال صحيح اذا هذه نون نونيش نون يش تنوين نون تملي أشهر. نون يشهل ضرابة لي نون يعني النون اللي كتكون كتحفظ نون يش نون الوقاية تقي الفعل من الكسر نون الوقاية والياء شنو موقعها في العرب اليا يش اليا المتكلم لواحد مفعول يش ها مفعول به. مفعول به. عرفتم انت عادي العرب? عادي العرب. ضربة. في ليش? فعل ما? مليع الفتح. النور? نور الوقاية. الوقاية. طاق الفعل الكس، مش مي وصلش الى انكس. وليا? المتكرمة. يا المتكلمة ما في العرب? لا. احنا كنت كلمة على الفاعلة بصطفى الضيدي. ضربني زيد زيدنا هو الفاعل والياء اش هي مفعول به مفعول به انا مصباح الناس الان عاد استيقظ حاسب على اننا احنا في الفاعل من الفاعل هو ناعس لو وصلنا للمفعول به ها نا ضربنا ها اي ها ضربا ما بك عرب بسرعه ضربا في الياش في الماء ونا. هذا وهنا ضربنا لا إلهي الله. مش دائم الوقاية. مفعول بي. مفعول بي. ضربنا زيد. شوف. ركزوا معي. شوفوا انظروا معي. القديم الفتح على نون الضمير. ضرب. ماذا قديون على نون الضمير؟ الفتح للسكون. إن قديم الفتح على نون الضمير، فينون الضمير؟ اكتب ضربنا. يا الله. سلام يددهم كثير. آه. إن إن الفتح على نون الضمير عاصم. نقدم قديم الفتح على نون الضمير، فينون الضمير عاصم؟ ضربنا. فينون الضمير؟ نعم. جيد. فعل مفعولا، فذاك مشطار فعل مبفعلا لا لا وكذا فلك مشطار يعني انا وقت نعطيكم قاعده فقط لكن يا ابيت لكن لعليه تذكروا لكم ان قدم الفتح علان للضمير فعل مفعولا. فذاك مشتهر مش وش حاجة كده واضح واضح المعنى على سؤال، فهمت آآ ماذا فهمت ماذا فهمت أنت ماذا فهمت نقدمه ما فتحه نقدمه أش فتح على النود نود الضمية نقدمه فتحه مفعول هل يمكنك ان تكون فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا من هذا؟ من فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا يعني فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا ان قدم الفتحه على من الضمير فعلي هو مفعول ذلك مشترك و قدم السكون مطلقا و قدم السكون مطلقا فعلي هو فاعلا شعباره اخرى من ستواله ان شاء الله ولكن المعنى واضح بل عاصم و السكون مطلقا فعلي هو فاعلا ها كل لتتم ليت... البيت وان تقدم السكون مطلقا فعله فاعلا فكون محققة, فكون محققة. ها؟ حتى تذكر البيت نكون محققا ماذا فهمت الان يعني اذا قلنا دار ركز معي ضاربنا ضاربنا نا كيف نعربه فاعلا ولا مبنيا فاعل. مفعولا به واذا تقدم عليه السكون قلنا ضربنا نا كيف نعربوها فاعل فاعلا بدليل ان تنظر ضربني ما نقولوش زيدا ضربني شكون فاعل زيد واضح طيب ضربني زيد إن شاء الله إذا ختمنا الأجرمية باش يبقى المعنى ضروري ناخذ كتاب في العقيدة ونقوم بإعراضه ما هو الكتاب يعني مثلا هناك كتاب معروف في العقيدة مدارج لا مش مدارج معالج القبول معالج القبول الحافظ الحكام هذا إذا حاولتم تحفظه سأعربه لكم كاملا ها تستطيعون حفظه سأعلمه لكم ها هذا أولا التدريب على الاعراب حتى يصبح عنده ما شاء الله كلمة فهمنا طيب ناسك سؤال الآن <تصفيق> ضربني ضربني الإعراب ضرب فعل جرنا فعل مضمنا والنون نون الوقايه اليا فل. مفعول به الياء السكون معني نصب طيب زيدن فل. فاعل ضربنا داز يعني مرة ضربنا زيدن ولا زيدن ضربنا زيدن زيدن احسنت لماذا لأن النون فاعل وزيدن فعلي جيد هكذا احب أن تكون ها طيب ضربنا ضربنا نفس الشيء نون المتكلم معظم ها نفسه أو معه وغيره ضربنا ضربك. يعني ضربك. ضربك. ضرب كم يالى ضرب كم يالى ضرب كم ضرب منين كم ماذا سبق البقى؟ ضرب؟ قلنا شي ها؟ ضرب كم؟ كام. كما مقافل اعراض. مفعول به. اين الفاعل؟ زيدي. زيدي. زي. ضربة كي ضربة في عم بيرش. مطلع. في عمار. مني على وكي مفعول به. كيف يكون مفعول به. مبني على ذلك. منها الكسر نحن نصبه إن الضمائل كلها أنبية وكل مضمر الله البناء يجي ولفض ما جراك رفض ما نوصل طيب ضاربك يعني من الكسر هنا المفردة المؤنثة المخاطبة واضح ضاربك ضاربكما ضاربكما يعني هو للمثنى مطلقا. سواء كان ال مثل سواء كان المذكر أو المؤنث. تثني المذكر، لا تثني الم. ها نعم. تقدر تتخيل. ضربك وما عأسد. ضربك وما عريس. ضرب. في المبنى الفتح. كوم. ضربك كوم. ضربا با كوم. ماذا قلنا انت رايت كو بالضمه وقلت صافي خلاص ضرب كو ما مقابل اعراض مثل ضربنا ضرب كا ضرب كي ضرب كو ضرب في عمر مين يفتح كو مفعول به مبني على الضم في محلي وما حرفان دلان على التثنية. واضح? ضربكم. <تصفيق> ضرب في عناقه مني على الفتح. كوم? نوع قول الان. نفعل به. بني على الضم? في مع الميم ها. لجمع المخاطبين من الذكور لجمع المخاطبين من ذلك. ضربة كنا. ضرب من على, الف... على الضم? او من على الفتح? ها. من على الفتح همي ماحلين ناصبين? او اللي عنده ما عندهش ماحل. ضرب في الماضي نعرفه لا محلاه من العراق إلا إذا كان شرطنا أو جزأنا عنده محل حل ها ضرب ضرب كناكم ما مقابل العراق في به نون ها لأن هذا بجمع المخاطبات من النساء واضح ضربه نفس الشيء ضرب في الماضي نعرفه هو العامل النومام ها هي للمفردام الغائب ضربه هو. هو ما موقعه في الاعراب. ضربه هو ما موقعه في الاعراب. مفعول به. مبني على الضم في محلي نصبه. ضربها ها. هي للمفردة ها. موناسة الغائبة. ضرب مبني اعراب بسرعة. ضرب ايش. فعل ما هو مبني على الفتح. ها. مفعول به. مبني على اما إما الها واما ها كامله وإما الها وحده هذا خلاف سبق بينا ضربهما هذا للمثنى الغائب مطلقا معنى مطلق الغائب ضربهما معنى مطلق المثنى الغائب مطلق للثنيه الغائب مطلقه ايش معنى مطلقه مطلق امنا حسن يعني هذه الثنيه كما تقال لي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 دار على جنب الغائبات للنساء. طيب عندنا الآن المنفصل النوع الثاني المنفصل الضمير الذي يصح الابتداء به ويجزء ليليه إلا اختيار عدده كم؟ عدده 12 ما قلنا في المتصل يقال في المنفصل ركزنا يا عاصم قلنا سابقا ضاربا الآن اعطيني المنفصل إيايا يا يا يا لمن المفرد يج يا يا اليمن المفرد المتكلم ما أكرمت إلا يا ما أكرمت إلا يا يا إيانا المعظم نفسه السام أو الذي معه غيره إيانا أكرمت واضح اثنان المتكلم خمسة الخطاب خمسة الغيره إياك اياك اياكما اياكم اياكن اياكن فهمت كيف فهذا كله اعراب واحد هذا كله اعراب واحد لا تخف جاء من الخمس الغايبه اياه المفرد الغائب ما تعلمنا ما انتظرنا نلاقيه إياه. نلاقيه إياه. ما فتحنا نلاقيه واضح لا لا ما منتظرنا إلا إياه منتظرنا إلا إياه هذا المفرد إياها المفردة الغائمة إياها أكرمت إياها قصد إياها وبخت يلا إياها قصدت أو قصدت إياها قصدت إياها ما مقافي العرب الان انظر الباب الذي نتكلم عليه يا ايش في الاعرب مفعول به مقدم انا يعني تمشي مع ما عند المصنف انه لم يتكلم على ان المفعول به قد يتقدم لاسباب في مواضع وجوبا قد يتقدم جوازا واما التاخير معروف ثم ايضا قد يتوسط ثم ايضا قد يتقدم عليه الفاعل هذه الصور كلها إن شاء الله ستأتيكم في غير هذا المثل ولهذا لا أريد أن أدخل فيها إيا إياها قصدت قصدت يعني إيا, إيا مفعول به وه وهناك من قال إياها كامل مفعولي إيا مفعل مقدم إيا لماذا نبعد النجع؟ علِم إيا كن عبد إيا ك كاملة على مذهب اياك ما مقابل الاعراب مفعول به أين فعله نعبد نعبد أين الفاعل ضمن المستتر نعبد الله اياك نعبد لماذا قدرنا مفعول به هنا اما العموم واما الحصر حصرنا العبادة لله واياك نستعين وهكذا تقول في اياك واياها واياهما وياه ونص النفاح الله عز وجل بعد ان نكون قد ختمنا باب الفور به لم يتكلم على ان تطيل المفعول مع الفاعل ان الاصل في المفعول به يتقدم لان يتاخر اصل ان الاصل في المفعول به ان, يتقدم أن يتاخر المفعول به إن يتقدم ورد سليمان Sليمان ولكنه يجوز أن يتقدم على الفاعل يجوز أن يتقدم على الفاعل واو وقد يجي المفعول لا وقد يجيه بخلاف الأصل شنو هو خلاف الأصل خلاف الأصل من يتقدم المفعول على الفاعل معنا التضطيب الفعل أولا ثم ايش ثم الفاعل ثم ايش ثم المفعول لكن قد يجيه بخلاف الاصل مش هو خلاف الاصل الفعل ثم المفعول به ثم الفاعل. الله عزوجل يقول ولقد جاء آل فرعون النظرة جاء آل فرعون نظرة أين أين الفاعل هنا جاء آل فرعون النظرة نظرة نظرة فاعل وفين المفعول به آل مفعول به كأنه قال وج جاء النظرة آل فرعون جاء النظرة آل فرعون ها وقد يتقدم المفعول على الفاعل على المفعول على الفعل كما سبق ان قلنا إياك نعبد وإياك نستعين اقرأوا في سورة المائدة ماذا يقول عز وجل فريقا كذبوا وفريقا يقتلون عاصم فريقا كذبوا اعربا فريقا ما موقع العرب قد يجيب المفعول قبل الفعل فريقا مفعول به كذبوا كذبا فعليه شيء فعليه فعلي. ما الواو ما مقافل اعراب الواو مفعول به سبق كذب فعليه اين الواو ما في اعراب قول نعم قول أي. فاعل فخمسة مختصة برفع الف اثنين والجمع وفريقا يقتل فريقنا مقافئ الالم ايضا فريق مشعودي يقتلون فعل مضارع كما يكون فعل مضارع مرفوع على رفعه يقتلون ها لا يقتلون لا يقتلون لا فعل مضارع يقتلون فعل مضارع مرفوع على رفعه يا سلام ثبوتنا ثبوت احسنت ثبوتن والواو الواو والجماعه ما جمع امام الاعراب فريقا يقتلون هو الجماعه فاعل ما بيكون. ها طيب ما ارفع صوتك لاسمعك وايضا لم يتكلم على وجوب تقديم او تاخير المفعول وله حالات لم يتطرق لها المصنف رحمه الله تعالى ونقف هنا والله تعالى أعلم وأحكام الآن أعطوني المثل لنرى ماذا قال المصنف في المثل وركزوا معي جيدا ركزوا في المثل قال باب المفعول به وهو الاسم ركز فريقا أو جاء ضربت زيدا والآن الكلام على زيد وهو الاسم المنصوب الذي يقع يقع عليه الفعل وحقولك ضربت زيدا هذا حقيقي عاقل وركبت الفرس هذا حقيقي ولكنه ايش غير عاقل وهو قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره شنو هنا ما تقدم ذكره ضربت, زيد. ضربت زيدا وركبت الفرس والمضمر قسمان متصل ومنفصل فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربكي وضربكما وضربكم وضربكنا ثم وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن والمنفصل 12 حق قولك اياي واياي واياك وياك واياكما واياكم واياكنا واياه واياها وياهما واياهم واياهن في اشكان في اشكان واضح الله تعالى علم واحكم